يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ وَمَا تَأْتُونَ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّكُمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمْ ما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن 119. ومكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم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 117. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله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 وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُقِيتُ وَلَا يُقَادُ قُلْ إِنِّي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 مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ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 قُرْآنٌ لَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ أأَنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَن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 كِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آباءَهُمْ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى الله اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كذبا لََ ب آياتاتِ إِهُ لا يُشِحُ الالِمُون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 117. ومنهم من يستمع إليك 118. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا 119. وإن يروا كل آية لا 118. حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين 119. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن 119. إلا أنفسهم وما يشعرون 110. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليسنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين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 دنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ رقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوق العذاب بما كنت تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم ساعه بغت فان قالوا يا حسره ما علينا ما فرطنا فيها وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساء ما يزرون وما الحياه 119. إلا لعب وله 110. وللدار الآخرة خير للذين يتقون 111. أفلا تعقلون 112. قد نعلم إنه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 سَآتَاهُم نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ وَإِن كَانَ كِبْرٌ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنَّ انت طعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكون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 ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا في اياتنا صموا وبكم في الظلمات من يشاء الله يضل ومن يشاء يجعل على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تبعون إن كنتم بَلِ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَخُذْ مَا هُمْ بِهِ فَإِيَضْرَّ وَإِلَى أَنْ لَهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِنْ لا تضرع ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يحملون فلما مسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حد إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع ذابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب قُل اَرَأَيْتُمْ إن أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ وَغَطَّى عَلَى قُلُوبِهِمْ مَن إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَحْكُمُ بِالْحَقِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ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 ولا تطعد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتصعدهم فتكون من الظالمين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 قُل لَّا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَد ضَلَّلْتُمْ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ قُل إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يقص الحق وهو خير الفاصلين قل له مَا عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو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 ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البز والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين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 وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَسْتَقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرًا لِلَّذِينَ يَخْشَوْنَ ذِكْرَ اللَّهِ وَلَا يَضُرُّهُمْ شَيْءٌ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ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 لَهُمْ شَرَابٌ مِّن حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ وَلَئِن دَعَوْا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ آثَامِنَا ذٰلِكَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَمَا 117. كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى اتنى 118. قل إن هدى الله هو الهدى 119. وأمرنا لنسلم لرب العالمين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 وَلَهُ المُللكُ يَوم يوم فَخُ في الصّوف عَالم الغَب وَشَّهادَ وَوهو الحقيم الخَبير وَإ الطال إِذ آهمُ لِأَبيهِ آزَراءةَ التَّخذُ أَصناام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 فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هذا رَبِّي هَذَا أَكْبَر فَلَمَّا أَفَلَت قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ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 ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ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 الذيينَ آمَنُوا وَلَمْ يَْلبِسُءِي مَ لَهُم بِوُمِن أُولائِكَ لَهُمُ الأأَمْنُ وَهُم مُتَدُون وَتكَ حُجَّتُ نَ آتَنَاهَا إِدَرَهِي مَعَ قَوْمِ نَوفَعُدَجاتِ مَنْ النَّشاء إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبَ لَنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَلَوْحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطى وكلا فضلنا على العالمين وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَجَدَتْ بَيْنَهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أأَشرَكُوا ل حَبط عَنْهُم م كانَوا يَعملُون ألائِكَ الذيينَ آتَنهُ يكتابَابَ وَحُكمَ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 إِن هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدَرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُل مَن أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لن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 وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَٱؤْمِنُوا۟ بِهِۦ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّهُۥ مُصَدِّقُ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَمًا قُرًى وَمَن حَوَّلَهَا وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْءَاخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِۦ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَٰوَٰتِهِم يُحَافِظُونَ وَمننْ أأَْضْلَمُ مِن م نِفْتَرَ لَ اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَُ حِييَاءِ لَّْ وَلَم يُوحَ إ لَْهِ شَيءُ وَمَْ قَالَ سَأُ زِلُ مِفْْنَمَا زَل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باشطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم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 111. لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون 112. إن الله فالق الحب والنوى 113. يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله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 وهو الذي جعل لكم بِهَا لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم قَضٌّ وَمُسْتَوْدَع قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خضرا. فَاخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ من أعناب والزيتون والرم ما لا مشتبها وغير متشابه اذن الى ثمره اذا اثمر وينعه ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون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 وَمَن عَلَى يَفْعَلُهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتُ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ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 وَرجعهُم فَيونََُِّهُ بِمَا كانَوا يَعملون وَأَقُ سَم بِاللهِ جَهدَ عمارِهِم لَِن جاءَتهُم آيَة ل يُؤمِنَّ بِهَا قُلْإَِّمَآيَةُ عَذَ الله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 اَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرِفَ الْقَوْلُ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فذرهم وَمَا يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون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 وهو اعلم بالمهتدي فكونوا مما ذكر رسول الله عليه ان كنتم باياته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 وما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم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 يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا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 ما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يزهدكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من 119. قوم آخرين 110. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين 111. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرف والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا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 وقالوا هذه انعام وحفظ حجر لا يطعمها الا من شاء بزعمه وانعام حرمت حضورها وانعام حرمت حضورها وانعام لا يذكو نَسَمَّ اللهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءٌ عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَن تَتَّفُونَ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءَ سَيَجْزِي لِظُلْمِهِمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عليم. وَدَ خَصِرََّزينَ قَتَلوا أَ لادَهُ سَفَهَا بِغَيير عب وَحَرَّم مَا رَزَقَهُم اللههُ فْتِرا أَم علىى الله قدِ ضَلّ وَمَا كانَوا متَدين وَهُوَمَّذ آ شَجَدَّاتٍ ن ع شاتِ وَغَنجِرَ م شاتِ وَن النَّخلَ وَالزَّرعَ وَنَّقْلَ وَزَّوُ عَمُصْتَلِفًا أُكُلُهُ وَزَّتُونَ وَرّم مَ نَ مُتَشابِه وَغَييَرَ مُتَشَابِهكُلُ مِنْ سَمَرِهِ إذَا أَفْنَرَ وَآتُ حََّّهُ يَوْمَ خَفَادِهِ وَلَا تُصْرِفُ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا قُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنسيين أم اشتملت عليه أرحام الأنسيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آن ذكرين حرم أم الأنسيين أم اجتملت عليه أرحام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 قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَن اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي عُقَدٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعِظَامِهَا ذَلِكَ جَزَائِي بِمَغْضِبِهِمْ وَإِنَّهُمْ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 وَمَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى تَذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أنتم لا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين 110. قل هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا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 عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ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 ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفصيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ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 مَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّ مَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا اهْتَدَى فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها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 ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ